ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شانقوا الله ورسوله ومن يشنق الله فاني الله شديد العقاب ما قطعت من لينة أو تركتموها طائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما